النهار الثاني السلام عليكم والصلاه والسلام على التي نتناقش فيها كتاب التوحيد وهذا هو الدرس الرابع وبدانا باب من هزل بشيء فيه ذكر الله أو القرآن أو الرسول صلى الله عليه وسلم وقول الله تعالى وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ لَيَقُونِنَّ إِنَّمَا كُنَّا نَخُودُ وَنَلْعَبُ تمام الآية قُلْ أَبِاللَّهِ وَآيَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُنْتُمْ تَسْتَهِئُونَ مناسبة هذا الباب لكتاب التوحيد قلنا بأن هذا الباب وقفنا الحديثة لا ماشي أنا بس عشان الإخوة اللي قلنش حاضرين هل الكلام ده بسرعة هذا الباب ذكره المصنف رحمه الله تعالى للتحديد مما يطبع في التوحيد فمن تمام التوحيد تعظيم الله عز وجل في القلوب ومن تعظيم الله تعظيم كتاب الله تعظيم آيات الله وتعظيم النبي صلى الله عليه وسلم هذا التعظيم الله سبحانه وتعالى فالذي يعني يتمقص كتاب الله عز وجل أو يتمقص آية الله سبحانه وتعالى حتى ولو كان هازل يهزل بهذه الأشياء فإن هذا يدل على القدح في توحيده إما بالكفر والعزل لله وإما أنه يفعل فعل المنافقين الذين كانوا يهزلون بآيات الله سبحانه وتعالى فمناسبة هذا الباب لكتاب التوحيد قال بيان الحكم من هزل بشيء فيه ذكر الله أو القرآن أو الرسول وأنه كفر مناثل للتوحيد لمنافذ التوحيد لأنه منافذ تعظيم الناس سبحانه وتعالى وهذا لا يصدر إلا من مشرك أو منافق لا يصدر إلا من مشرك أو, أو منافق باب من هزل يعني بيان حكم من فعل ذلك والهزد هو المزاح المزاح اللي الناس تسميه الهزار وحب يبيه قال ولئن سألتهم ألم هنا مرطأ للقصر ولئن سألتهم الخطاب النبي صلى الله عليه وسلم أي إذا سألت هؤلاء المنافقين عن استهزائهم بها وبالقرآن لا يقولنا أي معتذرين لك إنما كنا نخوض ونلعب يعني ما قصدنا بهذا الهزم لم نقصد الاستهزاء والتكذير وإنما قصدنا المزاح، اللعب، الهزار أو غير ذلك من الألفاظ التي يقولونها فوبخهم الله عز وجل قل أبي الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون؟ أي قل لهم توبيخاً لهم على استهزائه والخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم إن عذركم هذا لن يبني عنكم من الله شيء لا تعتذروا قد كفرتوا بعد إيما ومعنى الإجمال للآية يقول الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم ولئن سألت هؤلاء المنافقين الذين تكلموا بكلمة الكفر استهزاءاً فإنهم سيعتذرون بأنهم لم يقصدوا الاستهزاء والتكديم وإنما قصدوا الخوض في الحديث فأخبرهم أن عذرهم هذا لا يغني عنهم من الله شيء ومناسبة الآية للباب أنها تدل مع ما بعدها يعني الحديث الذي سأتينا الحديث الآتي سيفصل ما فعله المنافقون يعني هم ماذا فعلوا كيف هزلوا بآيات الله هنعرف الكلام هذا بالتفصيل أنها تدل مع ما بعدها على كفر من هزل بشيء فيه ذكر الله أو الرسول أو القرآن ويستفاد من الآية الكريمة واحد أن الاستهزاء بالله وآياته ورسوله كفر ينافي التوحيد قلنا ينافي التوحيد ليه؟ لأن ينافي تعظيم لأن ينافي تعظيم, تعظيم الله فالواجب على المسلم أن يعظم الله وأن يعظم كتاب الله لا أن يستهزئ ولا أن, أن يهزن ولا أن يمسح بهذه الآيات اتنين هل نتكلم الوقت فسألت هل كفر مخرج منه أم غير مخرج منه اثنين أن من فعل الكفر والدعى أنه لم يعلم أنه كفر لا يعذر بذلك ثلاث وجوب تعظيم ذكر الله وكتابه ورسوله صلى الله عليه وسلم وهذا المقصد من هذا الباب هو أن نعظم الله وأن نعظم آيات الله سبحانه وتعالى أربع أن من تلفظ بكلمة الكفر كفر ولو لم يعتقد ما قال بقيمه لأن هؤلاء فعلوا ما فعلوا ولم يظنوا أنه, إيه؟ أنه كفر ولم يظنوا أنه كفر ومع ذلك فقط كفر طبعا في حاجة اسمها شروط التكفير وموانع التكفير فممكن الواحد يفعل فعل كفري لكن لا يختم عليه بعين أنه إيه؟ كافر إلا إذا أقيمت الحج عليه لأنه قد يكون عنده تأويل مثلا الواحد يستهزئ باللحل نقول له تعالى انت بتسجل ليه لحيه قلت لا انا انا, أنا مش قصد استهزاء بلكه والله يسامح الله لا انا مستهزئ بالشخص ده نفس لان دي تايوان لان ده ملتزم تايوان اذا هو لم يقصد استهزاء الايه ها باللحيه كلحيه وإنما هقصد الشخص عنده مثلا بينه وبين خصومه او مثلا أن الشخص دوت عمل فعل لا يليق بالملتزمين ففي فرق بين الاستهزاء بالشيء اللي هو من شعار الدين وبين الاستهزاء بالايه ده الشخص نفسه واضح الكلام ولذلك ليس معنى انه يفعل ذلك انه ايه يكفر واحد بس انا على الحجاب تري على الحجاب بيقول لك ان قد عامل زي الخيمه مثلا واضح الكلام فلا بد من تبين الحجه له تعالى انت تقصدي بيقول لك اصل النقاب مش من الاسلام خد نقول له لا النقاب من الاسلام النقاب جاء عن امهات المؤمنين واضح تغطيه الوجه وبين له الامر وان كان الأمر مختلف فيه من الوجوب ايه ها والاستحباء. واضح ففي فرق بين ان هو يستهزئ بالحجاب كحجاب او ان هو ينكر مساله الايه ها النق واضح يا اخوانا ولا مش واضح واضحه للساده ولا مش واضحه فلابد الانتباه لهذا يبقى ممكن الشخص هو ان كان هذا العمل كفري لكن لا يحكم على الشخص منه كافر الا اذا تحققت فيه الشروط وانتفت الايه ها وانتفت الموحد يعني مش ليس كل من يفعل ذلك انه يدخل مباشره كده. ما استهزأ بالله أو بكتاب أو برسوله أو بدينه كفر ولو كان هزنا يكفر ولو كان هزنا طيب ماذا فعلا منفقون عن ابن عمر ومحمد ابن كعب وزيل ابن أسلم وقتاد دخل حديث بعضهم في بعض يعني الحديث اللي جاي دي روايات وردت عن هؤلاء الصحب والتابعين في تفسير الآية في سبب نزول الآية, الآية فدمج الرواية بعضها في بعض أنه قال رجل في غزوة تبور ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء أرغب بطونا ولا أكذب أنسنا ولا, ولا أجبل عند اللقاء يقصدون من يقصدون النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه القراء يقصدون النبي صلى الله عليه وسلم واصحاب النبي من قراء الايه ها بالقراء الكبار القراء الكبار فقولوا عليهم ايه ما راينا ارغب منهم بطونا يعني اوسع منهم بطونا يعني بلغه بعض الناس اللي هو ايه مفجوع يقول لك فلان مفجوع ولا أكذب السنن ولا أجمل عند اللقاء يقصدون رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه القراء فقال له عوث بن مالك كذبت ولكنك منافق عوث بن مالك رد على هذا المنافق وقال له أنت كذاب أنت منافق لأخبرن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فذهب عوف إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليخبره فوجد القرآن قد سبقه إذا يبدو نزل قبل العوف ابنانك يوصل فجاء ذلك الرجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد ارتحل وركب ناقته يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان قد ركب ناقته فقال يا رسول الله إنما كنا نفوض ونتحدث حديث الركب احنا كنا عدل الاض لالجالس كنا عدين بالهزر من بالقد الوقت في الهزار والمزاح ونتحدث حديث الركب نقطع به عن الطريق كنا بنتسلى فقال ابن عمر كاني انظر اليه متعلقا قاعد متشعبط بنسعة ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم وإن الإجارة تنكب رجليه قاعد متشعبط كده في الناقة ويتجرجر على الأرض كأنه بيتوسل إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويستعطفه أن يسامحه قال وهو يقول انما كنا نخوض ونلعب فيقول له رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقرأ عليه آية أب الله وآياته ورسوله كنتم تسازئون يعني تبشر من حاجات التي تتهزأ بها وتتاري عليها وتسخر منها وتعمل برامج عليها والكلام دا كل للأسف لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم لا تعتذروا قد كفرتم بعد الحاجات المحزنة التي تُعزن في أيامنا التي نحن فيها عندما يصدر عفو رئاسي عن بعض المسجونين ويطلع منهم من المسجونين دولة إسلام إيه؟ إسلام بحيه خد بالك هذا الذي يطعم في الإسلام ويطعم في كتب أهل العلم ويشبه الإسلام يعني لو أن الأزهر أنصف معه لحكل بكفره والعجب العجب أنه يخرج ثم نرى هؤلاء العلمانيين الذين عندهم حرية الرأي في كل شيء إلا حرية الرأي في مسألة يعني لو جاء واحد مثلا يتكلم على خلاف هواهم هنا فيش حرية رأي لكن واحد بيطعم في الإسلام ويطعم في القرآن ويطعم في كل حاجة بحرية رأي لكن لو قال قائل بخلاف أهوائهم يبقى هنا فيش حرية رأي هذا تتشدد وتنطع ووائل أخير لو إن امرأة متبرجة بحرية حرية شخصية طيب لو إن امرأة منعت من الجامعة بسبب الإجاب يقول لك والله ديك عشان تسييل العمل الجامعي عشان لابد من كشف الوجه عشان التركيز وعشان المدرس يرى اللي داخلها متبرجة أليست هذه فتنة تلخط الأنظار يعني لو واحدة متبارجة وقفة دكتورة بتشرح الطالب سيركز في المعلومات التي يأخذها ولا في الجسم الذي يشرح هذه المعلومات لكن هنا خلاص يعني دي ما فيش حاجة ما تخبرك انت فأشيء عديد لكن هكذا الديمقراطية المزعومة التي عندها عمز الصمم العجوة بالضبط اللي كانت الكفارة المجيزة هنا كان يقعد كده مصهمل طول الليل فعايز يلابوطه حاجه فما لوش حاجه عنده نسى يقيد مثلا صام من السؤاله بتاعه فهو ما عنده حته كانس حمض يقعد يعملها الهه ويقعد طول الليل يصلي معاه يصلي لها ويعمل لها واخد بالكوا الكلام ده وبعد ما يخلصوا ايه ظاره الاله بتاعه اهم بالظبط دي اللي دي اللي بيعملوه بتقعد ديمقراطيه اذا الديمقراطيه جت في صف الاسلام تبقى ايه ها وحش وتتلاف في الجبال ويبقى دمج ديمقراطيه على اللي هم فللأسف ويجي بقى للأسف هقول لك هذا شيء جيد جدا ان يطلع اسناه بخير براءه بس الاحسن منه بقى ان يعرض على على البرلمان على المجلس النواب الماده اللي فيها ماده اضراء ادياد اللي عقوبه اضراء ان تزال من الدستور المصري مش في حاجه اسمها اضراء ايه في إزات الالهي يشتكي اللي عايز يزعم إنه إله وخبالك صحاً إنهم كده لا نفسه إله ويجبوا في برناني بعد يتكلم ما فيش أي مشكلة في هذا الأمر فأشياء عجيبة ما صلى الله العفو والعافية والواحد يتمنى أن يستيقظ هؤلاء من رفلتهم وأن يفيقوا إلى ربهم ويتوبوا إلى الله سبحانه وتعالى لتصلح الأحوال في البلاد لتصلح أحوال العباد لكن للأسف الشديد يعني أمثال هذه الأفعال وهذه الأمور لا تزيد الأمور إلا شدة ولا تزيد الأمور إلا أزمات بسبب ما كسبت أيدي الناس سواء كانوا حكاما أو محكم فأشياء تحزن في هذا المقام فالرجل يعتذر ويتمسك في الناطة ويجرجر على الأرض ويقول للنفس السال احنا كلنا بنهزر احنا ما خدناش منه احنا والله ما كان قصدنا والنبي يقرأ على الآية قبل الله شغل الحاجات دي اللي انت تسخر منها قبل الله وآياته ورسوله كنتم تستازئون لا تعتذر قد كفرتم بعد إيمانكم وما يلتفت إليه يعني النفس السلام يقرأ عليه يرضي بالصروف ما يلتفتش إليه وما يزيده عنه يقرأ عليه آفة ترجمة ما في الحديث ابن عمر هو الصحابي الجليل عبد الله بن عمر ابن الخطاب رضي الله عنهما ومحمد ابن كعد هو محمد ابن كعد بن سليم القرضي المدني وهو ثقة عالم مات سنة 120 من الهجم وزيد بن اسلم هو مولى عمر بن الخطاب رضي الله عنه وثقه المشهور مات سنه 36 هجري قتاده من علماء التفسير هو قتاد ابن دعامل السدوسي مفسر حافظ مات سنة 17 من هجرة وعوف بن مالك هو الصحابي الجليل عوف بن مالك الأشجاعي أول مشاهده خيبر وروا عن عن عنه جماعة من التابعين توفيها سنة 73 من الهجرة قال دخل حديث بعضه انطباع يعني أن الحديث بمجموع رويات متدافئة مجموعات رادي متداخل ودي بعض العلماء فأذكر أن يجب أن تدخل الحديث ازاي كنت تعمل في اللغه تعمل في الحديث يعني ممكن الروايه وكان الشيخ البيه رحمه الله في كتبه يجمع الروايات كان يجيب لك كده حديث مثلا وكل شويه في الاحاديث تلاقي في قوسين مفتوحين قوسين مفتوحين قوسين مفتوحين فبيجمع احيانا ايه الروايات بعضها في بعض. ايه ها جمع الروايات جمع الروايات يؤدي إلى زياده الفهم يؤدي الى زياده ايه كل سنه عارف بالحديث قالوا ما رأينا مثل قرائنا القراء جمع قارئ وهم عند السلف الذين يقرؤون القرآن ويعرفون معانيه دولي القراء أرغب بطونا يعني أوسع بطونا يعني يصفونهم بكثرة الأكف اللي سأقول لك باللغة كده يقول لك إيه مفجوع خلان إيه مفجوع, فلان مفجوع يعني إيه بيقول كثيرا وأجبن عند اللقاء يعني إيه جبناء عند اللقاء إيه عند اللقاء الأعداء قال فوجد القرآن قد سبقهما يعني جاء الوحي من الله بما قالوه قبل أن يصل عوف رضي الله عنه عوف ابن مالك إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إنما كنا نخوض أي نتباذل الحديث ولم نقصد حقيقة الاستنزال النسعة سير مضفور عريض تشد به الرحالة زي السرع كده بالنسبة للفرص أو اللجان بالنسبة للإيه للفرص المعنى الإجمالي لهذا الأثر يصف هؤلاء الرواب ما حصل من المنافقين من الوقيعة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه والسفرية بهم وذلك لما تنطوي عليه قلوب هؤلاء المنافقين من الكفر والحقد والجهود وقد اظهر الله ذلك على امثاله سبحان الله يعني المنافق يظهر اثره في قلبه على ثلاثات ثلاثه كما قال الله تعالى ولا تعرفنهم في لحن القول ولا تعرفنهم في لحن القول قال فانكر عليه من حضرهم من المؤمنين الصادقين كعوف بن مالك أنكر على المنافق قال كذبت انت منافق وهذا فعله غيرة لله والدين ثم ذهب ليرفع أمرهم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ولكن الذي يعلم السر وأخفى قد سمع مقالتهم وأخبر بها رسوله صلى الله عليه وسلم قبل وصول ذلك المؤمن وحكم عليهم سبحانه وتعالى بالكفر وعدم قبول اعتذارهم ثم جاء أحد هؤلاء المنافقين معتذراً إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فرفض النبي صلى الله عليه وسلم قبول اعتذاره لامر الله له بذلك الله عز قال له لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانه فلم يزد في رده عليه على ما قاله الله سبحانه وتعالى في حقهم من التوبيث والتقرير طبعاً هذا الأثر فيه تفسير وشرح لهذه الآية الكريمة يعني هذه الآية التي نزلت في رؤون المفقين مع ذكر هذا الأثر تفهم به معنى, معنى الآية ودي مسألة أسباب النزول إن معرفة أسباب النزول يفهمك الآيات من الحاجات التي يحتمل بها طالب العلم مسألة إدراسة أسباب نزول إيه؟ الآيات فلما تدرس أسباب نزول تفهم تفسير الآيات يستفاد من الأثر واحد بيان ما تنطوي عليه نفوس المنافقين من العداوة لله ورسوله والمؤمن وإذا نشوفه في كل زمان ومكان تبصت له بعض هؤلاء ينشئ البرامج ال الهزدية للسخرية من الدين ومن شعائر الدين ومن تعاليم الدين ولا يتجرف لا يتجرف ان ينشئ برنامجا للسخريه من مثلا الصليب او مثلا اي شيء اخر غير الاسلام لا يتجرف ان يفعل طب مفيش حريه تعبير هنا بقى هنا مفيش حريه هنا لكن حرية التعبير في الإسلام الطعيم في الإسلام في حرية التعبير لكن قلوا هاك مثلا اعمل أي حاجة تانية هنا لا تسجرش ولا تجرد أن يفعل ذلك هذا هو نظام هؤلاء المنافقين الذين زعبوا حرية الرأي والتعبير وللأسف لا فرى ذلك منهم فليس عندهم إنصاف في ذلك مع أن هذا لا يرضاه كمسلمين يعني لو واحد عمل برنامج لو واحد مسلم عمل برنامج بيسخر في من النصارى هل نرضى كمسلمين أبدا لا نرضى بهذا لأن هذا فيه أذية لهؤلاء فلا نرضى بهذا أبدا إن يسخر من النصارى أو حتى يسخر من الطوراء أو من الإنجيل أو الكلام لا نرضى بهذا أبدا واضح الكلام؟ قال اتنين أن من استهزأ لله وآياته ورسوله فوكافر وإن كان مازحا تلاتة أن ذكر أفعال الفصاق لولاة الأمور يعني واحد يقول لك طبعه في ابن مالك راح يلقي للكلام للنبي صلى الله عليه وسلم أليس هذا غيبة؟ مش دي غيبة؟ يقول لك أنا مش غيبة ده اسمه تحذير اسمه تحذير ضد أهل الفساد فهذا ليس غيبة هذا رفع أمر لولي الأرض فهذا ليس غيبة قال ليرضعوهم ليس من الغيبة والنميم بل هو من النصيحة لله ورسوله وليألمة المسلمين وعامته وفيه أيضا من الغلظة على أعداء الله ورسوله يقول لك الراجل ماشي يزحف بالكليب ومتعلق بالناط والنفس السلام ما يقبلش ليه دي الحاجة ما تقبلش أصلا لأن دي هذا لا يقبل لأن لو طرك هذا الأمر وفتح إن واحد يصخر والتالي ويعمل ويجي ماهن مش مكانش أصدق والتالي مكانش أصدق أصبحت فوض لكن إذا رضع على مثال هؤلاء خلاص أغلق قلبه ولذلك شب الإسلام تيميا رحمه الله شدد في مسألة سب الدين أن الذي يسب دين الله كافر ليه؟ لأنه لا يُعفر أحد بجهل أفحد يُعفر بجهل في المسألة دي إن واحد يجي كده يسب الدين أو يلعن الدين والعزب الله فهذا لا يؤذر فيه أحد لا يؤذر فيه أحد والدريع يقول لك أصلي كان غضبان طب ما غضبان طب ما تشتم رئيس ما تشتم مسؤول يتصجر ما يتصجرش أمي ليه ثبت الدين واخد بالك لأن هان عليه علي. لكن لا يتجرأ أن يفعل شيء بإذن هو واحد وعارف كلامك لكن هل يستطيع أن يسب أو يشعر في مسؤول من المسؤولين ويقول له له تعالى ويخدوه ويقول له ما كان شباخ واخد شبال كان غضبان ساحون يا جماعة ساحوك هتقى فوضة يقول له الكلام خد بالك فإذا حتى لا تصبح فوضة بد أن يكون هناك راجع لهؤلاء فلذلك شدد أن نبسه سلم على هذا رجل على هؤلاء وأطلط عليه وهذا كما قال تعالى يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ واغلظ عليه واغلظ عليه مش يطلع العفو من الحبس وحبس أيه يعني واخد أيه سنة سنة واحد قعد سنين يشتم في الإسلام والدين واخد بالك وفي الأزهر واخد بالك ومع ذلك يأخذ سنة وحتى ما يكملش السنة خمسة أن من أن من الأعذار ما لا ينبغي قبول من الأعذار ما لا ينبغي إيه؟ قبول ستة الخوف من النفاق فإن الله سبحانه وتعالى أثبت لهؤلاء إيمانا قبل أن يقولوا ما قلوا ربنا قلع المنفقين إيه؟ هم العدو فاحذروا هم العدو فاحذروا فأهل النفاق هؤلاء هم الذين يقعون في الإسلام وينخرون في الإسلام من التفاق سبع ان الاستهزاء بالله او بالرسول او بالقران ناقض من نواقض الاسلام ولو يعتقد ذلك بقلبه ولو لم ذلك بقلبه <تصفيق> ما علمنا عنه إلا خيراً صحيح فيستفاد برضه من هذا الأثر الدفاع عن أهل العلم دفاع عن أهل العلم كما فعل عوف بن مالك رضي الله عنه نستطيع بعض الناس يطعم في بعض العلماء بل أصبحت الآن للأسف بعض القنوات مبناها الأساسي على سب وشكل وتجريح العلماء ولا تدري لمصلحة من يعني لا تدري لمصلحة من هذا ليه واحد طارع جيب لك قيمة قيمة أهل البدع والضلاف صفا العدوي أبو صحاق الحويني حمار حسان يعقوب خالد الراشد الشيخ صالح الشيخ المفت السعودية الشيخ عبد الرحمن السوديس يا مشا... عم انت بحد السلمين خالص لمصر ولا سعود ولا ما فيش غريب تمثل ما شاء الله اللي في الكون كله انت السلف اللي في الكون كله وكل من سوات فهو على ظلم المبين بالأسف بالأسف الشديد وثلال بعض الشباب يصدق هذا الكلام ليش وقت يعني ما عندوش أي علم شرعي أعز زبا البغاء يردد هذا الكلام طب لمصلحة من هذا؟ لمصلحة من؟ مش معنى كلام أنه دول معصومين من الخطأ واعز فلان أو علان أو الكلام لا هو الاحترم العلامة و الاحترم المشيخ لكن لا يخطئون؟ لا يخطئ يكتنب و واضح ولكن لا نسير خلفه على القطع مش, مش نلقدس هذا الشيخ وإنما إذا خالف الدليل أو نحو ذلك فنعم يعتذر عنه ولكن لا ينسك علم يقول لك أصليم يقوله بعض الأمور مش عارف اللي خلفه مش عارف للدليل طب ناشر مهو ابن حجر صاحب فت الباري أكبر كتاب من كتب شرح السنة ما هو عنده العقيدة الأشعارية عنده تأويل الصفات هل سمعنا أحد من العلماء يقول احرقوا فتح البالي لأنه ابن حجر المبتدع حتى قال على ابن حجر المبتدع حتى وإن وقع في بدع من البدع لا بدعة تأويل الصفات لكن لا ينصف الفضل الذي عنده الإمام النووي يعني على قدر الإمام النووي رحمه الله وشبه إسلام وخبرت وهذا الشرح المات الذي ليس له مثيل في باب القدره ومع ذلك عند تأويل الصفات هل سيبين على حد نقول النووي المبتدع ولا نحرق شرح النووي على صحيح مسلم قاعد الكلام ده من الفضل الذي عندهم والخذ الذي عندهم ويعتذر عنه وقع فيه لأن هذا الذي كان منتشر عندهم وقتها فيعتذر عنه في هذا الباب ولو بلغهم عقيدة السلفي لاتبعوه كما فعل أبو الحسن الأشعار عليه رحمة الله اللي هم الأشاعرة مسكين في أراء أقول لك إحنا أشعار زي أبو الحسن الأشعار فأبو الحسن الأشعار أصلا في مقالات الإسلاميين رجع عن عقيدته رجع إلى عقيدة السلف رضي الله عنه فلماذا لا ترجع؟ لا هو خلاص المشك معه مع نجيته فيشير من الكلام ان حتى لو في عالم من اهل الفضل زلت قدمه في مساله أو نخب ذلك فلا ينصف الفضل الذي ايه لا في الفضل الذي عنده فالمسلم عنده انصاف ليس هؤلاء الذين يطعنون في اهل العلم ويشوهون صوره العلماء ثم تجد سبحان الله يضع النال لهؤلاء البغضاء في قلوب الناس يعني ممكن يكون هذا حسد حسد من هؤلاء على هؤلاء العلماء لأنه لم ينهى واحد زي الشيخ مصحاب اجتمعت له القلوب واحد زي الشيخ مصحاب من العجوي اجتمعت له القلوب هو مالوش أي قيمة وليس لازم أناك حدش عرفه أصلا غير شوات العام اللي, اللي بتفرغ عليه لكن ليس له أي ذكر بين أهناس العلم ولا في الفتوى ولا في رسوخ القدل وهكذا ويمكن كان في يوم من الأيام بيجري وراء هؤلاء العلماء ليجالسهم او ليجبس بجوال او عشان يخرج في قناة القنوات لكن الوقت يقولوا كذا وكذا وكذا, وكذا, وكذا. فلعل هذا يكون حسن من هؤلاء لهؤلاء ألقى يقول لك ليس حد على وجه الأرض من العلماء سلما من هؤلاء لا شرق ولا في المشرق ولا في المال ولا في هؤلاء وسبحان الله تجد أنهم يحالوا بعضهم على بعض البعض سبحان الله أهل البدع جديد ثوم بعد كده اكلهم مثلا يوم فجاه شابطين في بعض واقعين في بعض سبحان الله وجه مش مش شرط تسكن اساس واخد لا لا يتفقون مع بعضهم البعض فخلاصه الكلام اللي فعلا فيها فايده مهمه جدا والدفاع والذب عن اهل عن اهل العلم فهؤلاء العلماء يعني لهم فضل علينا جميعا أي واحد ملتزم له, يعني له فضل عليه في اتزامه وتوبته ورجوعه إلى الله حتى وإن أخطأ في بعض الأمور الحادثة التي هي قابلة للأخذ والرد وفيها خلال بين العلماء فحتى لو أخطأ في ذلك فالصحابة رضي الله عنهم منهم من جلبه الصواب في بعض المسائل ومنهم من رجع عنها ومنهم من لم يرجع لأنه لم يصله علم, إيه؟ علم فيها ومع ذلك ليس كل دا الذي لهذا مشاهدوا أصحابه أنه عن البيض عن من الكتب الرائعة في هذا الباب رفع الملام عن الإلم الأعلام الكتاب رائع هذا فرق يا رسالي المال هي من قصلك في أوراق إيمان الخطبي دا والموض وقال بردها من الأفعال الإدهالوجي من أفعالهم صحيح برضو ينبع على فعل برضو مسألة الولاء والبراء هنا والولاء والبراء فبرضو الذب عن العلماء والذب عن الصحابة رضي الله عنهم هذا يدخل فعلا في باب الولاء والبراء أنك من موالاتك لله سبحانه وتعالى توالي من والى الله وتعادي من عاد الله ورسولك فهذا ما فعله عوف ابن هالك رضي الله عنه طبعًا نعم واجب أن تذب عن أعراض العلماء إذا كان الزب عن عرض المسلم عن أخي المسلم واجب فكيف بالعلماء والله. يعني إذا كان الزب عن عرض أخي المسلم يجب عليك أن تحسن به الظلم يجب عليك أن تود غيمته ليود الله عنك نار جهنم فالواجب عليك ذلك لكن لا تضيع الوقت ولا تهضر الوقت مع أمثال هؤلاء يعني انت ساعات مثلا مثلا على فيسبوك واحد مق عامل زي البلاطي واخد بالك وقاعد ويعمل ويسوي ورا كلام ويقص ويلصق وجمع عايز يتمرط فينا المبتدئ واضح الكلام فقل له هناك يوم يسمع يوم الحسن فاذا كنت تدين تدين لله عز وجل بهدم هؤلاء الرموس وتتكلم في أعراضيه وتقضع في نياته يعني كمان بقى يريد لرد عليه رد علمي لا دا تلاقيه يتكلم عن عرضه وإنه مش عارف فلان اللي, اللي, اللي من الجوز مش عايف كاب واحدة وفلان اللي بقض بالدولة وفلان مش عارف التجربة كثير وكذا وكذا قل له إذا كنت تتحمل هذا الكلام أمام الله عز وجل فعند الله تجتمع القصور فتذكره بالله تذكره بالله وتذكره بالقاء ثم لا تناقشه في ذلك بعد الآن لأن هؤلاء المبتدع هؤلاء كما قال بعض السلف القلوب ضعيفة والفتن خطافة ضعيف والفكره الايه خطافه ممكن بعض الناس ينطري عليه ما يفعلوه من القص والله يعني يقوم جايب لك ايه لقطه كده للشيخ فلان من زمان ويجيب لك لقطه ثانيه في حته ثانيه كلام متضارب لكن قد يكون الكلام مكتزأ من السياق ممكن الكلام متشال في كلام قبله وكلام بعد او ان ان المسائل التي تتغير مع تغير الزمن والمكان مش حاجات من الثوابت مش حاجات من, من الثوابت واضح الكلمة فممكن ينطيع على بعض الناس هذا الامر فيسئ الظلم به أن يعلمك فانت اغلق هذا الباب تداماً لا تدخل في مجادلات عقيمة ليس لها أي قيمة ندخل في الباب الجديد قال لا 49 باب قول الله تعالى ولئن اذقناه رحمه منا من بعد ضراء مسته لا يقولن هذا قال مجاهد هذا بعملي وانا محقوق به وقال ابن عباس يريد من عندي وقوله قال إنما اتيته على علم عندي قول قارون قال قتاده على علم مني بوجوه المكاسب وقال آخرون على علم من الله أني له أهل وهذا معنى قول مجاهد أوتيته على شرف يبين لك هنا أن منزعنا أن النعم التي تحصل له إنما هي باشتهاده وفضله ولم ينسب الفضل إلى الله سبحانه وتعالى فإنه ينقص من توحيده بقدر نقصه من شكر نعمة الله جل وعين فهذا هذا الباب يبين لك كيف تنسب الفضل كله لله جل جل ولا تنسب الفضل لنفسك بعض الناس لما ربنا يعطي شيء يقعد ينفخ في نفسه أنا وأنا عملت وأنا سويت هي الحاجة دي كان لها إيمة دنيا عملتينها إيمة ده أنا مش عارف ايه ويقعد ينفخ في نفسه ويمدح في نفسه ويقول لك ايه ترشطرت ده, ده بجهد ده بفهلوت ده لو كان حج فا غيرك انت خردت بالك وقعد به ايه يتنطب في نفسه كده لا يا أخ الذي فعل ذلك هو قارون عليه لعائل الله أما أهل وفضلي من الأنبياء والصالحين فقال كما قال ده كما قال سليمان عليه السلام عندما رأى قال هذا من فضل ربي هذا من فضل ربي ليبلو للأشهر لي للأسفر إذن هذا الباب عحده رحمه الله تعالى ببيان أن من تمام التوقيت شكر نعمة الله من تمام التوقيت أنت تشكر نعمة ربنا عليه وأنك لا تضر بنفسك لا تقترب نفسك ولا تنسي بالفضل إلى نفسك فأنت من الله وبالله وإلى الله سبحانه وتعالى كل الفضل اللي انت فيه من ربنا وممكن في لحظة لا تستطيع أن تخذب عن نفسك ضررا أراده نصح على تعالى ممكن واحد قاعد يي يفتخر بماله و و ويقول منهم هذا المال لاحظ اشد منه وهاتلك قصه لقد التفصيل لا قصه الاقرع والابرص قصة اللي اللي بعضهم الاثنين منهم فشلوا في الاختبار وواحد هو اللي نجح بس في الاختبار وقال هذا من فضل ربي سبحانه وتعالى تمام الآيات او تمام الايه قال الله سبحانه وتعالى وما اظن ان نقرا لنا ولا غريب ازقناه رحمه مني بعد رام الست لا يقول لنا هذا لي وما اظن الساعه قائمه ولا رجعت الى ربي ان لي عنده لنعسه دي طبعا شبيهه للايات التي في سوره الكهف في قصه صاحب الايه صاحب الجنتين صاحب فَلَنُنَبِّئَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِمَا عَمِلُوا وَلَمُذِيقًا لَهُمْ مِنْ عَزَابٍ غَرِفٍ قال مناسبة هذا الباب لكتاب التوحيد بيان أن زعم الإنسان استحقاقه ما حصل له من النعم بعد الضراء منافل لكتاب التوحيد واضح المسألة بي إذن الهدف هذا الباب هو أن تخرج بشيء وهو أن من تمام توحيدك لله ومن كمال توحيدك لله أن تشكر نعمه وأن, وأن تسند الفضل إلى الله وأن من نسب الفضل إلى نفسه أو إلى غير الله فقد أشرك بالله سبحانه وتعالى بسبب عدم شكره لنعمة الله عليه قال ولئن أذقناه رحمه هذا قسم لن نمت قسم وَلَئِنْ أَذَقْنَاهُ أَيْ أَعْقَيْنَاهُ آتَيْنَاهُ رَحْمَةً أي غنى وصحة رحمة بمعنى الغنى والرحمة قد تأتي في القرآن بمعنى النبوة بمعنى النبوة قل بفضل الله وبرحمته فبذلك قل يفرحوا وقلوا قال رحمة بمعنى غنى وصحة من بعد ضراء الضراء هي الشدة والبلاء وأيضا تأتي بمعنى الأسقام والأوجاع كما في قوله تعالى ولقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فأخذناهم بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون بالبأساء كما يقول بعض السلف كما نقل ابن كثير رحمه الله الفقر وضيق العيش البأساء اللي هو الفقر وضيق العيش والضراء الضراء قال الأسقام والأوجاع والآلام نصكم لوجع وايه الضراء بمعنى الشده والبلاء بمعنى الشده والبلاء فربنا اعطاه الصحه بعد المرض ربنا اعطاه الهنا بعد الايه بعد الفقر شو لا يقول هذا لي يعني ايه بقى هذا لي قال مجاهد هذا بعملي شطارتي فهلاوتي خبرتي شهادتي فلوس ابويا واخد بالك وهكذا قوتي جاهي سلطاني اريد وهكذا هذا بعمل وانا محقوق به ده حقي انا استحقت هذا وقال ابن عباس يريد من عندي عندي نفسي ينسب الفضل الى ايه كما قال ايه قارون في الانفه بعده قال من بعد الضراء مستقلا يقول لن هذا لي وما أظن الساعة قائل يعني لا أظن أن الساعة تأتي وتقوم ولئن رجعت إلى ربي يعني إذا قامت الساعة يعني على سبيل افتراض ورجعت إلى ربي إن لي عنده للأسة لاجد لنا خيرا منه ايه منقلب لو زعمعطاني جنتين كده في الدنيا بتمتع بيهم انا لو فرض ان في اخره يقول كده يا صاحب الجنتين يقول لك لو في اخره هيديني جنتين زيهم خد بالك لان عنده سعيد الاخره سعيد الدنيا سعيد الايه سعيد الاخره أن يكون لي عند الله في الآخرة الحالة الحسنة من الكرام أو الحسنة من الكرامة وذلك الاعتقاد أن ما أصابه من نعم الدنيا فوالاستحقاقه إياه وليس لله فيه فرح قال تعالى فلننبئن الذين كفروا أي لنخبرن الذين كفروا بما عملوا أي بحقيقة أعمالهم عكس ما اعتقدوه من حسن منطلبهم ولا نذيقنهم من عذاب غليظ اي شديد المعنى الاجمالي للآيه يخبر تعالى ان الانسان في حال الضري يضارع الى الله ويليب اليه ويدعوه وانه في حال اليسر والسعه يتغير حاله اذا مسه الضر دع عن الله تعالى وتضرع الى الله طب اذا انقلبت السراد ضرا يعمل ايه نسي ما كان يدل اليه من قلب وجعل لله ايه ان ينسى ربك في بعض الناس كده صلى المصلي لامر كان يطلبه فلما قضى لا صلى ولا صا فبص تلاقيه ما يصليش الفجر الا لما تيجي مراته تولد قيصر تجيب صوت فايتله ما شاء الله ما شاء الله اول مره تجيب الفايت لا كثير ناس تشوف غير ولاده اللي بعدها بقى شاء الله واخد بالك فيصلي لما ايه لما يكون عنده زنقه لما يكون عنده ايه زنقه ومش عيب ان الواحد في الزنقه يدعي لربنا برضه مش معنى الكلام ان الواحد في الزنقه مثلا واحد حال واقف مثلا عنده حد مريض فقير فييدخل يصلي ويدعي ربنا اسمعك مش عيب الكلام مش عيب التضرع الى الله ده هو لان هو دي من مقاصد الاكلاء من مقاصد الابتلاء ولقد ارسلنا اليهم من قبلك فاخذناه بالبساوه الضره لهم ايه يتضرعون فلن النقص فلولا اجاؤهم بعثنا تضرعوا هذا هو المطلوب منه فعل ان يتضرعوا الله ولكن قصد قلوبهم وزين له الشيطان ما كانوا يعمل فمش عبد الانسان عند الاضطرار يلجا الى الله لكن العبد ان يلجا الله بعد ايه بعد تفريش هذا هو العبد يخبر تعالى أن الإنسان في حال الضر يتضرع إلى الله وينيب إليه ويدعوه وأنه في حال اليسر والسعى يتغير حاله فينكر نعمة الله عليه ويعرض عن شكرها لزعمه أنه إنما حصلت له هذه النعمة بكده وكسبه وحوله وقوته وشطركم فهلوكم وهكذا أنفظ بيقولها الناس وأعظم من ذلك أنه ينفي قيام الساعة وهو زوال الدنيا ويقول ان قدر قيام الساعه فيستمر ليها هذه الحاله الحسنه لانني استحقها ثم يعقد سبحانه على ذلك بانه لا بد ان يوقف هذا وامثاله من الكافرين على حقيقه اعمالهم الشنيعه وان يجازيهم عليها باشد العقوبات يستفاد من الآية الكريمة واحد وجوب شكر نعمة الله والاعتراف بأنها منه وحده سبحانه يبقى دي الهدف والمقصد من الباب أن انت تتشكر نعمة الله عليك وتكل الأمر إلى الله اتنين تحريم العجج والاقترار بالحول والقوة اللي بيقترب قوته أو بصحته أو بفلوسه أو بنصبه تجد أنه يزول عنه ذلك ويمكن أشد منه ثلاثة وجوب الإيمان بقيام الساعة أربعة وجوب الخوف من عزاد الله في الآخرة خمسة وعيد من كفر بنعمة الله سبحانه وتعالى عنه. رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن ثلاثة من بني إسرائيل إن ثلاثة من بني إسرائيل أبرصت قرعوا أعمل أراد الله أن يبتليه فبعث إليه ملك فأتى الأبرص فقال أي شيء أحب إليك قال لون حسد وجد حسد ويذهب عني الذي قد قدرني الناس به قال فما سحبت فذهب عنه قضره فأعطي لونا حسنا وجدا حسنا فذهب عنه قضره فأعطي لونا حسنا وجدا حسنا قال فأي المال أحب إليك قال الإبن أو البطر شبك إسحاق فأعطي ناقة عشرات فهذا دعمه اختار الإبن وقال بارك الله لك فيه قال فأتى الأطرع فقال أي شيء أحب إليك قال شعر حسن ويذهب عنه الذي قد قضر الناس به فمسحه فذهب عنه وأعطي شعر حسن فقال أي مال أحب إليك قال البقرة أو الإبل فأعطي بقرة الحاملة قال بارك الله لك فيك قال فأتى الأعب فقال أي شيء أحب إليك قال أن يوم الله إليه بصري فأبسر الناس به الناس فمسعه فرض الله إليه بصره قال فإيه المال يحق إليك قال الغنب فأعطي شاتر ومدر فأنتج هذاني وولد هذا فكان لهذا واد من الإبن ولهذا واد من البقر ولهذا واد من الغنب قال ثم إنه أتت أبرص في سورته وهيئته يعني ليزكره بأيام عشان يفكروا بأيام زمان فقال رجل مسكين قد انقطع بي الحباب في سفر فلا بلاغ لي اليوم إلا بالله ثم بك أسألك الذي أعطاك اللون الحسن والجد الحسن والمال بعيرا أتبلغ به في سفر سبحان الله بعير واحد بس موادي بعير واحد فقال الحقوق كثير فقال له كأني أعرف ألم تكن أبرص يقذلك الناس؟ فأعطاك الله عز وجل المال فقال إنما ورست هذا المال كابراً عن كابر مولده فؤم على دهر فقال إن كنت كاذباً فصيرت الله إلى ما كنت وأتى الأطرع في شورته فقال له مثل ما قال لهذا ورد عليه مثل ما ورد عليه هذا يعني نفس الله أبد أن فقال إن كنت كاذباً فصيرك الله إلى ما كنت قال واتى الاعمى في صورته فقال رجل مسكين وابن سبيق قد انقطعت بي الحبال في سفري فلن بلغ لي اليوم الا بالله السمى اسالك بالذي رد عليك بصرك شاتا اتبلغ بها في سفر فقال كنت اعم ولمابه الله عطره النعمه بفضل الله قال فقد كنت اعم فرد الله الي بصر فخذ ماشي تو دع ما شئت, ودع ما شئت. فوالله لا أجهدك بشيء أخذته منها فقال أمسك مالك فإنما ابتليتم أي فقد رضي الله عنك وصخط على صاحبيك أخرجاه أي البخاري ومسر طبعا هذه الثلاثة أولوح الأمرص الأمرص مرض جندي وهو ما يظهر في ظاهر البذل فساد المزاك يعني بيكون سبب أحيان للبرص بيقول هو النفذة أو تغير المزاج الشديد قال وأقرع هو من به قرع في الرأس وهذا هو يصيب الصبيانة في الرؤس ثم ينتهي بزوار الشعر أو بعضه ويطلق القرع أيضا على الصلع والأعمال من فقد بصرها أن يبتليهم أرضو أن يبتليهم يعني يختبرهم والابتلال أو الاختبار والاختبار يكون في الخير قال الذي قد قضرني الناس معنى قول الأبرص الذي قضرني الناس يعني الناس تأفقوا أو أنفوا من مخالطتي بسبب البرص فالناس كرهم مخالطة طبعا ما يعدهوش حتى لا يهديه فمعنى ذلك أنهم كرهم مخالطتي وعنفت وعدوني مستقذرا من أجله كل يبعد عنه شك إسحاق هو ابن عبد الله بن أبي طرح روح الحديث أعطاه ناقة عشراء ناقة عشراء التي أتى على حملها عشرة أشهر أو جاوزت الثمانية أشهر والدا أي ذات ولد أو التي عرف منها كثرة الولد والنتاج مش عقيمة يعني قال فأنتج هادل اي تولى صاحب الناقة وصاحب البقر نتاجهما وولد أي تولى ولاده وكان لهذا طيب قال انتجى اي تولى صاحب الناقة وصاحب بقر نتاجهما وولد أي تولى ولاده وكان لأذى واد أي لكل واحد منهم عامل الوادي من الاذ والبقر والع及 معنى قوله قول الملك له انقطعت بيه الحبال. الحبال هنا بمعنى الأسباب يعني انقطعت بيه سبل المعيشة فكلمة الحب هنا الحب بمعنى السبب سبل ايه العيشة اتبلغ به يعني قوله الدين الناقة الدين الاخرة ان انا اقدر اوصل للبلد اللي منها أخذ اصرف من في عالية من السكة احلب اللبن بتاعها واشرب منه بحيث ان اوصل ايه بلدي قال ورست هذا المال كابر عن كابر أي ورست هذا المال عن كبير, ورث كبير ورثه عن كبير الأخ في الشارع يعني يقوله إيه, إن إيه إن إنه مولود مأصف منسف يعني في بلد مولود إيه ابن أكابر فالمال الدعاء قال صيارة الله إلا ما قلت ردك إلى حريك الأولى برجوع العاهة إليك الرجل اللعمة قلع مختار ونجح في الاختبار قال لا أجهد أي لا أشق عليك برد شيء تأخذ المال يعني تقول لك إنك لو خدت كل دوة هيكون أحب إليك مش هشق عليك ولمكن تخدتي وصيبتك المعنى الإجمال الحديث طبعا واضح وحديث معروف ومشهور قال يفضل صلى الله عليه وسلم عن هؤلاء الثلاثة الذين أصيب كل منهم بعاهة في الجسم وفقر من الماء ثم إن الله سبحانه وتعالى أراد أن يختبرهم فأزال ما أصدهم من العاهات وأضر عليهم الأموال ثم أرسل إلى كل واحد منهم الملك بهيئته الأولى من المرض والقرع والعمل والفقر يستجيه شيئا يسيرا ودطمعا لإقامة الكرج عليه لذكره بماضيه يعني جايبك في سورة ذكرك باللي أنتك اتفاق ضبط فافتك الأخير تذكر يعني تذكر هذا ولذلك الذي يتذكر حاله قديما تراه يعطف على الفقراء والمساكين بخلاف الجحود الذي ينسى حتى حتى بيقولوا من من امثال المسك بتقول هيقول لك من فات قديمه ايه ت قال ثم ارسل كل واحد بهيئه اولى من المرض والقرع والعمه والفقر يستدعيه شيئا يسير وهنا تنكشف او تكشفت سرائره وتجلت حقائقه فالأعمع طرف بنعمة الله عليه ونسبها إلى من أنعم عليه به فأدى حق الله فيه فاستحق الرضا من الله وكفر الآخران بنعمة الله عليهم وجحد فضله فاستحق السلطة من الله بذلك طبعا منسبة الحديث ظهر جدا أن بيان حال من كفر النعم ومن شكرها إن في فرق بين الشاكر للنعم والكافر للنعم فأما الشكور للنعم فإنه يحفظ عليه النعم التي أنعم الله بها عليه ويزير لله من فضل أما الجهود للنعم فإن الله يحلمه من هذه من هذه النعم ويكفي أن تعلم أن هناك ملكان ينزلان كل يوم يقول أحدهما اللهم أعطي مرفقا خلفا ويقول أفعل اللهم أعطي مرفقا خلفا ترى يقول يعني دائما عندي حرص على ان اشكر نعمه الله علي وان انسج الفضل الى الله ان انت تقول كنت فقيرا فاغنان الله سبحانه وتعالى فاما بنعمه ربك ف ايه تحدث فاما بنعمه ربك تحدث ايه ايوه كان قصه واحده وقيل انهم كانوا, جيران. كانوا, جيران بعض. بعض. أصحار. كانوا أصحار. ما يستغمرون واحد أجوب شكر نعمة الله في المال وأداء حق الله الدين اتنين يحديه خفر النعمة ومن حق الله في المال ثلاثة جواز ذكر حال من مضى من الأمم ليضطعظ به من سمعه لأن الحديث من بني إسرائيل ثلاثة من إسرائيل والنبي صلى الله عليه وسلم يقول حكثوا عن بني إسرائيل ولا حرج فقرم إن الـ الـ الـ الـ الـ الـ القصة عن بني إسرائيل لا تخالف الشرع فتخكى يعني حتى لو لم في سنه النبي صلى الله عليه وسلم ولكن جاءت على لسان بعض بل اسرائيل كتعاب الاحباب مثلا بعد ما اسلم فكان يحكي عن بني اسرائيل سيدنا ابن عباس رضى الله عنه وكان يحكي عن بني اسرائيل فهناك قصص عن بني إسرائيل وردت في السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم زي الحديث اللي معنا هذا وزي الحديث قاتل الماء واضح فهذا يؤخذ بها وتذكر وتذكر منها هائل فوائل طيب فيه قصص من بني إسرائيل لم تثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم لكن وردت عن بعض السلف فإذا لم تخالف الشرع فتخل زي قصة ملك الموت مع سيدنا سليمان عليه السلام لما الوزير طلب أنه ينتهي إلى بلاد الهند فهذه قصة من الإسرائيلية لكن لا تخالف الشرع عندنا فعند, فعند ذلك تحكى تحكى حدثه عن بني إسرائيل ولا حال أما هناك قصص عن بني إسرائيل يناقض ما عندنا من القرآن والسنة كقول اليهود مثلا في التلمود أو في الطورة أن نبي الله داود عليه السلام أعجب بمرأة وأرسل زوجها ليقتل في معركة ليأخذ امرأته منه فهذا ينافي مقام النبون فهذا كلام باطل هذا كلام باطل فإذا كان هناك شيء عن بني إسرائيل لكن نناقض ما عندنا فإنه رده قولا واحد فإذا في جواز التحديث عن قصص مضي لأخذ العبرة والعظة منها أربعة أن الله يختبر عباده بالنعمة ولذلك سليمان عليه السلام قال إيه؟ هذا من فضل ربي ها؟ ليبلوني أشكر عن إيه؟ أم فإذا كان المريض مبتلى بالمرض فالصحة مبتلى بإيه؟ بالصحة وإذا كان الفقير مبتلى بالفقر فالغلي مبتلى بالإيه؟ بالغنى لينظر الله عز وجل ماذا يفعل وماذا يصنع بهذا الماء فإذا الكل مبتلى كل إيه مبتلى الفقير والغنى صح قول والمريض اه بالله ثم بك حتى لا يحصل الاشراك الشرك اللفظي تقول شيء بالله وبك لا يقول بالله ثم ثم بك فقال فيكون العطف بثم لا بالواو في مثل هذا الايه في مثل الباب الخمسين يعني برضو متعضب بالموضوع ده بس طبعا مش هنلحق من نأخذ اه فهنتركه هنتركه للمرة هو الاعتبر في نفس الكلام في مسألة شكر ايه؟ في مسألة شكر النعم خلاص يعني متفق بهذا القدر وان شاء الله المره القادمه نكمل الباب ال 50 وان كان متعلقا بالابواب السابقه يعني الباب ال 50 ده وتعلق بالباب رقم 49 يتكلم ايضا عن شكر نعمه الله سبحانه وتعالى ده طبعا الموضوع كله فبنقول بقى ان النقطه هي ال 63 اللي كان بيذكر طبعا بيتكلم عن <تصفيق> لا هي الشطار كاذب بالمعنى انها كاذب هو يعتبر في باب التعريض يقر في باب التعريض كما قال اهل الاداء ولكن ليس ليست كاذبه بمعنى الكذب الصريح هذا تعريض فكل واحده منهم لها تاويل إذا كان يقصر على انصار انها اختر في الحكم في الاسلام ان هو كان هو عن ايه استلم اما بالنسبه لطوله بقومه فهذا من باب المحاجه له وقيل اني سقيم اي اني سقيم من افعالكم من كفركم وخدبانكم ومشيكم وهذا ففيها تاويلات فالمقصود بها التعرض المقصود بها هنا الاطعال وليس كده اكتفي بهذا القدر ثم انفعنا قلنا وسمعنا وذكري باخيرا السلام عليكم ورحمه